<تصفيق> يا طير الحوم على الجنح خدنا نصاح نبو الحسم بين الحاضر والتاريخ صامدة على العش على العش يا طير ال جناك الارض نجف خدني انا المشتاق وحر ساقي نحل لحظة بعد عنا تأخرني نادر رحت الحين أزور بحبي علي دان رحت الحين أزور بحبي علي دان وباللب مدمع الأماق ضريحة كعبة الأشوار يطير الحوم انا مشتاق الى حطرة ابو الحملة على المقلل حني نمسي يطير قليل بيتقلل منايب سرعة وصلى وضم شبات وقبله ومرق وجهي بموضيع وطافي هيل وصب نعلي يا طير اعطف على حالي اخذني المشهد الوالي يا طير اعطف على حالي اخذني المشهد الوالي بعد عمص احنا ما يمطاك هرق منيش كثر اوراك افتعار وطوفا حول بدموعي وقلها يا بطل هاشم حنيني لك توضلوعي لي موضوع انا عندك يا حيدر شوف موضوعي قصدتك وين اتركت اهالي وجميع اخواني واربوعي اريدك بكرة تشفعلي اذا عافتني كل للي اريدك بكرة تشفعلي اذا عافتني كل للي اذا الساقلت فعل الساق وغارت يا علي الاحداث يحيد الراب بك اختارك من النار والجنة تقول الليل لبه هذا الاجه هذا تركيه النار اصبح بحشري مع الليل سمشنه وعين طا حوا ولاجك ودفعنها القلب حزنه افتت بشخصك يا مالي تشفع في يا الغالي اكتب شخصك يا مالي تشفع في يا الغالي اذا صدري من الهم علي يأس ودت الأفاق وعلي يأوب على الجنحين اخذ من الصح نبو الحسنين لليل حذرته مشتاك صعب على العشاق على العشاق القصيدة للشاعر السيد عدنان شرف آل طه